قَدْ تَدَ اللَّهُ الذين اتبعوا في ساعة العثرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منه من About the and <laughs> ما كان لأهل المدينة ومن خلقهم من الأعراض أن يتخلفوا ومن خلقهم fire <laughs> L l'inc grandi no